وإذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت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 أذلفت ألمت نفس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 تِنقُه قُوَّةٌ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٌ مُطَاعٌ ثُمَّ آمِنٌ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٌ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِظَنٍّ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ